Allahumma salli ala muhammadun wa ala alihi wa ashabih vaman tabi'ahum bihsalin ila yawmiddin, ama ba'd. Aangusajin ei tafsirki qur'an ka kerim kaaha Dersi keina nauhuna rabbi allahvana ayad sada ni sabiha min suratil wa ta'ala أَوَلَمْ يَرَوْا مَيْتًا يُحْيِي قُوَاعًا بَعْضَ غَرِيرًا أَنَّ اللَّهَ اللَّهُ الَّذِي اللَّهُ خَلَقَ أَبْرَيَاءَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِكَ وَلَمْ يَحِيَ أَن كَبَالًا بِخَلْقِهِنَّ لَأَبْرِستُهُ بِقَادِرِكَ أَوْ لَذِقُ يَهْنِي لَيْسَنُ غَيْن عَلَى أَن تدير وامدك أولا على كل شيء وحوالبابا ويوم ماليك رب الله بمبئك أيها الذين كوى كفروا قالوا ليحرم مارتا يقالوا لهم وحر لبولئيه أليس هذا عدد كان من ميوسرهين بالحقه مثل صغان اوچره قالوا وحي لهم بلا إنه سنترين اسكت دا اواجره والله وربنا ربك اننا كتباراً نايا قال وقل أيها المقرر بذلك كل حق لا يأعرن تقرسين أيها فذوخوا بالدمية العذاب عذابك بما كنتم بسبب قومكم أهان شديد سببتك تكفرونك وكفرية أبهاتك صبر نبك الصوبان كل على تكذيب قومك لك من تقوم بكباليين في السبب كما السبب رصير يرسى بأن أولو العزمي قوانك كوي صاحبك من الرسول يرسول على أيه الكواس قوانك وصاحبك ولا تستعجيل هلو دك دكس اللهم قال لنا الخلول للعقوبة بهل عقوبة للكسوة دكتا وحده ودك دكسن يوم مالين تيرون اي ما اذاب كي الله يبوهر لم يلبفوا وعيبوا مدين إلا ساعة ساعة ماهنه ساعة من نهار مالين كأمع ساعة من نهار مالين كمتع بلاقن هذا القرآن كان بلاقن وغرسين اتا ربي تتكالغسو غرسيين فهل لكم نيلها لا اله الا أبوريستو ذلك أنك أجسين وأنك داليم أبوريستو أبوري إنه قف من تيسوننا عليك انتاس مفهموا هي قف والبق اتكدع على فهم كيسي تضرر صنع أحد كأبوري قف إنه أبوري كرم و أفهمك لكن إنه مليس مجدين وحكما أركان قف وعدوصا عدونا إنكم فلا على السارة أعلى تعالى إلى الحجير أولا يرون ميسان وبين أن الله الله الذي الله خلق أمره السماوات إلى اليالك والأرض ملك اللهم يعي أن دالين بخلقهن إلى اليالك يقول لليالك لأبو رستو لأنك دالين بقادر كيو وضعه ميسان وبين على أن يحيي الموتى هو من تيوصان بلا إنسان الوهدين وركيا يسكدها الله قدير وعوذ على كل شيء وعوالبودة أوهده وحكا ستسكدها غفل انتقين لنا على وعوالبودة أوهده ويوم مالي أعرض الله بردك أيها الذين تدك كفروا قالوا النار نارة الله الصبر بردك أيها يقال اللهم حلولي ياهي أليس هذا عدد كان ميو صراحا بالحاق ويدن كي ديري جري ايه عالم كرميه يا حب ميه مكان مش لحدا افصيح هذا ام انتم لا تبصروا ما اند صار عالم سوى حقيقه ووجود انسان لي قلبي لك عذاب يا انت الكركبه اللي بنيت قالوا عليه البلاء ان سيل تشيل انسكب ده وامطيره او حقيقه احوار الله وبا وربنا رد لنا القطر من وجهه حيث addu kale gabeenay qolaaban qiran ay san ka shakin laakin waqor ama haddii la gaarid ila wuxuu subhanahu qala al muqarriru bidhalika wa oo naqo allah oo allah allah وإلى هيلو حرصة يخيصر اللهك يا وحلي فذوقوا الدمية العدب عدبك الدمية بما كنتم بصدام قولكم أهان شدي أضعاتي سأبت تكون الدمية تكفرون إلا تكفردان فاسبر صدق نبيك كما صدق وحد كل صبرت على تكذير قومك قومك يقول قوم بيني امتعيك بيني لك اسكاك الصدق Ia nimka ekobiga jaa, kana salasime ussa preekululul esmik go anka kuhu ussa wa santi kamida U نبي الله موسى و الله عيسى و محمد صلى الله عليه وسلم وصورة الأحزاب وصورة الشورة لبدا إلهي كشيغي شلطو ده هذا آية حال آية شمت الله <سؤال> صلى الله شغي لبدا سورة رب إن العزل يليل لكو يبقى أنك أبيك مدام الصاحب كاها إحقا سيلا أجايل تلأ أبوأت خيستي كود دائق واسمرك أفر تاسكاه الرئيلي أبدا بشانك تايب دريق فاسبك صباح كل على تبذيب قومك كمان صباح صباح ايو صبرين اوك العزم قوانك كوي وصاحبك من الرسول الرسول شحالك اي كم يدهي قوة قوانك ولا تستعكين لهم اللدك دكسين ايه ذنوب العقوبة به ان عقوبة كل صبحته وحنا هاللدك دكسين معايا المعنى إن أبدادي معنى يدو ما أهم إن أفاعيستي أي حد إيلا قفء سن إلهي الرومين كوصن وحبدون نوراده مرعب حبدون كبدا بيه وعي أبغشن علي مالك ومالاين يحطان هل بكي قوئن راحيشت أمريمه أبديوك جو انتو جوبئي انتو قبلك كوچيري مرك الله سمود دارو حل سا أمريني حل سا مركا واح فرطانا واح أيها يستور قيرا لما اركيه واح باح القوبة لهالذك دكسان ولا تستعج اللهم هالذك دكسان أي حرور القوبة به كأنه الله أعيد يوم المالي يرون أي أركي ما عذابك يوعدون الله يبوها يوم المالي يرون أي أركي ما كيوعدون الله Lame elba suvab aeguunnega min illa saaate, saaate mahaane, saaate on minnahari saa malin ka mida'a. Balaakum, vahven vahverun wa li mutebeinni hudufu. Balaakum, heda Kur'an ka nubalaakum, vegersin, ey tabliikun min Allah, vegersin aga radikatini. Ilihile nabdausüb ee وقال في أن تكفى إذا استبلاق إياه الدجنين تنى وقلل بانه أمه ديو قال في أن يدى يعانا وصبه إله وخير يبشي فاصل إلهي غطلق وإذا بلاق إياه الجارسين وإلهي هذا نعم هذا القرآن كان بلاق وكيفاية في الموعدة وعند القرآن كان وكيفاية. بلاق وعلى رسال حايبه قاتل جيت ماركه وبصل انا اللي بدرا وكن مولغاري كرتو قران كانوا باو يدوت يوار يا بضو حلاش يا ابو وكفلي مال لو بع الي ملك اه والي انا قم مسترا قلبي الى حيرت ترى قلبي قرصن او شيطان قل في براق هذا قران كان براق وكفاي كفايه ترثي الموعده حدنا هذا وكفنا اليه الى روح سبحانه فهذه لكم ميه لكميه الهلاك الا قوم ما هن الفاسقون ضاعت على كبهه وحل هلاك سرع الدول الا قرو وافاسقه الهلاك معاير قران كان سموم با اي الله ورشين سيده قران كان وحروح عبيي وحروح عبيي كرمتي ساسترد الى طفقه قرانك وقوت يدوي وقاه لا وافصه اسغا الدنيا قبل ما كانت سنه قال تعالى الى وحير اولم يروا ليس فوقكم قوم كو باثا انقرا ان الله الله الذي الله. الله خلق ابرا السماء والي والارض كابوره ورم يحيى ان قدن بخلقه ان الى يالك يقول لك ابليستو بقادرك على ان يحيي الموتى كما بنت موسى ما لهوا بلا انه سنودي وركد انهم الله قدير وبكونه على كل شيء هو, هو البابا ويوم ما ارد الله بندقا الذين كانوا كف يدربي على النار نار الله بندقا يقال لهم قال الله تعالى وحي هذا حدا كانوا بالحق مثل صغرى وصغاه قالوا وربنا ربنا قالوا وكل كره ياه المقرر بذلك مت كيف تفسروا لهد ليه لي وكل كره ياه صدوق العذاب ادبتبه بنيه بما قمتم بالصرب قومكم اهان شبئة اهان تنسى يبطيب تكفرون انا تكفردان فاصبر كو صبرنا بك صبرنا على تجذيب قومك وعلى ادى قومك كما صبر صبرك وصبر وصبره اولو العزم وعنك كون صاحبك من الرسول الرسول شحارك بديه ولا تستعجل له وحناك قالوا ان هودك دبسك اي إن انبوءة قسوة الدتو واحنا هوددكس محال يلى كأنهم قالوا يوم مال يرى اي اركيا الذي كي يعدون لا يبوها او من العذاب حلات اه لم يلبثوا ورايبهم نغان الا ساعه ساعط صاعت نهار صعب من نهار المال اه بلاغ هذا قران كالبلاغ اي تضليق غارس والنرى الا او بلاكم كفاية في الموعدة ووحوانا كن في الوهي فهل يهلكم مية اللي هلاجاء إلا القوم القوم القوم القوم الفاصلون البعض إلهي كباحي تبصيروا سورة القتاب سورة القتاب قال لنا سورة دانو سورة محمد نوال اللي لهذا ان وحي سورة دانو كو سورة داتي مدينة معنى هوا سورة وهي كميت قران كي سو دغاي بعد الهجره قران كان بعد الهجره سو دغاي معنيه وكهدلايي قرانك مكيغه او ايمانك او كهدلا قرانك قران تا يا سنه دار ممر نبعت تشييه انطق لو قدي توحيدك او ايمانك وها لاكله لكن سرهم قران <تصفيق> كمدين قال وكحدث لا خلاص يا حارنت احكام تي فتي قال قران كمدين وكحدث الجهات كدارا لنت جهاد قران كمدينه كسو دغاي وكحدث قال تعالى الى الروحين بسم الله اللهم ادعي صوره قبالا الله هو الرحمن الرحيم حارس قام كان حارس اهر الله سؤال رحيمي نحرسته قارك ومدك نحرسته هادي الذين ضدك كفروا أيبو قالوا بي وبي آيات الليكو قالوا بي وصدوا أي وصدوا غيرهم بذكي كلينكاتش عن سبيل الله جيدك إلهي أبضل الله إله والنمي أعمارهم عن اليالكودي والذين ضدك آمنوا حقا بلنان تسكني أقولون تإلهي كأبديحك وعامر السماء اصالحات عما شونكسب صاحق لها يظاهر الى وجه السماء دي وعامر الصدار امره مني اللي سوته على محمد من محمد كوركي صلى الله عليه وسلم وهو دينك اللي سوته الحق حق من ربه حاجة الرب قد حالو حقا سكاها كفر الهواء كأسطرة وكأقرية عن حقود سيئاته حماية الكودي واصلح الوان هجاجية بالهم حال كودي ذلك اي ذلك المذكور كان نصوش من اضلال اعمال الكافرين والتكفير سيئات المتقين واصلاح بالهم ثابتوه كل سبناظي بأن الذين ضدك كيف يقولوني اتبعوين الرائح البعض لبعض لك وأن الذين ضدك آمنوا حقرهم اتبعوين الرائح الحق حق من رب حاج الرب يقول حالك هذا كذلك عبيتا سؤك له ويضرب الله الله وعبينا للناس ضدك امثالهم تصريا لك إلهي وإنه سبحانه و تعالى سورة دان بالله دريقة هلاك إيا قصارها إيا الدريقة تبادها إلا هو قب الله الذين ضدك قفروا قالوا لي وآيام النفطة قالوا بآياتي لكو كفية وصدو سدد ومتحد آيات وصدو تحدي سدد ربما يقول لها تحدي لكن آيات ومتحد وصدو تحدي غيرهم بابكي كرو ايي كان كود اها ان سبيله جك الكت جيدي بدل سيدا بر الوالدين هتو سمع قال لك اوالك اسم بر الوالدين هتو سمع قراب هتو حنيني يو. مسكين هتو قوضي مرت هتو مرت قادو هنتي هتو صدقات قلبحو وحبا عدق حق ظاهرك ايه اي سمع الهي والبريه واح جزاء اليه ابدالها واذهبها ولم يجعل لها الجزاء ولا ثوابه إلهي هواك غريي ودابيي إلهي قبل مريم قبييري وحين آيات رسولي تتهي وقدنا إلى ما عمل من عمله فجعلناه هذا المنصورا وحن قصد إليه وقال الله بارسني يا عمل اق مركا سن بو كفر كانكيني والذين ضاقوا امروا حقر حميد يرقوم تحقق حميد اياتك عله حق يقوم تكو جنسين قرون تك حميد حق سرطه الهو جنسين والذين ضاقوا امروا حقر حميد يرقوم تحقق حميد وعملوا سنين اصلحات حناش ونكت او كنتم تيسير ذلك يا الله أيها الحميذة رسول صادر ورحمة الحميذة قلوب توب ملاعب تيها الحميذة قدر كيها الحميذة قيامي هي الحميذة سيكون قولة أولئك قلسة الصالحات إناشا وناك إنانك إدعى من نقال وحي أي كلبك كره الحميين حكمهم الله وحي أمري سميين وحي كره وحي أمري سميين وعملوا السميين سيقارة bima din ki lugu so dajiyay ala muhammadin nabihhmad turki sallallahu alayhi wa sallam wa huwa din kana lugu so dajiyayna alhaqu wa haqi haqa summir din kana lugu so alhaqu wa haqi min rabbin hadi rabb goddhal haqa sumka haba walaga halayna kaffara عمم حدود سيئات محنية الكودي واصلح الوالاها قادشي بالهم حالكودي مر كافيري مر كيسون كودي إيمان كودي للهات الماما سيجارة الدين كيبن حمد الله تلماما وحيلي حافظوا مر كيوا رواحة الوالدين آمنوا مر كليل يروى آمنوا بما ينزل آمنوا ذا الضمي آمنوا نهر الله عدفة حيكا ليه آمنوا الله الغنيا كنتم طبعا الغنيا رسو الشباب المرائم قيامها يقدك آمرون الله خاص بك اللهم حمد الله صديق الله عليه وسلم عدف خاص على عم عدف خاص على عم وهو الدليل على أنه شرد في صحة الإيمان بعد بحثة صلوات الله وسلام عليه وهو الدليل ان إن قذك إيمان كي سأنصح شرد وحوى دين كأن نبيع قلو الله صلى الله عليه وسلم this is not a crap, you did not bring any good news this is not a crap, you did not bring any good news this chanting is not a crap or Five ofní You say not a crap for yourself then ask for himself나� But you الله بنوبه كنت تامرها يا رسول شوقك يا ربي مرائب ح او, أو كظم خير إذا كنت تتكلمون من صلحة إيمان كاس لكي يرى كفا إليه يتكلمون كأسطورا كأكدية عن الحقوق السيئات من يلكوا يتكلمون كأسماية الله و أبا في و كأسطورا و أهل روشة إله و أبا في موكو أبا المرنى ستارع عنه و والعمل صالح إيمان كألا يميده ايه عملك صالح او سبب الله انه باق ا درو تجيو الله با بها اليه ومطلب لدربته ا ايمانك العمل الصالح الله طاف كفر اليه وكثر وكفر ان يحب السيئات الاثنين الكوده بالايمان والعمل الصالح الله قريب ايمانك العمل الصالح واصلح الى مواهج بارم حلف حلف لله بحاجة رجالة أي أصلح شأنهم في الدنيا أدوك إلى هذه التطاقات أرنك ودوها جاتين بالتوفيقهم لصمو للسحادة وإلى وح... هذه الوافتين يوضيك اللي بانت تاسع الله الوافتين أدوك المركة إلى الحال كدوها جاتين بالتوفيقهم لصمو للسحادة أدوك ودوك وفتين وضيك اللي بانت وأصلح شأن في الآقية اكرام الى ابيكوا وهجاجي بانور بفهو معين الابد وحق الى هيكوا ابل منها التحالصينا برواق ومطماتها اكرام اسال وجهي حالكم بانور بفهو معين ابدي قال تعالى له خير ذلك كاسر صوتي ذلك المذكور واكه اي من اضلال اعمال الكافرين وقد خير سيئات المتقين وإصلاح البارين ارنك لا سو شهغاي او اه اعمال شي قالا الا لو ميون غريو ذلك المتقين طي ايمان كان يعمل كصار حله لهينا دولوتودا قافو وعمل الذين ضك عام ورحق الريبي يتطرقوا الى راحل الحق حق من رب حجر يبد حرقها في نقاء دجود الله حسين وما حي محاكه الى انك يو هوجي عملتي سبريو عملتي سبادل كدكو جهنمه وغرو وادكو كل إذا هيدونك التوفيق خسيه آخران وشأنك خسيه وحق إيباطيك إيباطيك إيباطيك إيباطيك لما لا سأسجر بيالهورت هذا إيباطيك فالفيري آيات حتى إنتي ذلك أي ذلك المتكوه أرمك الله صلى الله عليه وسلم من إضلال أعمال الكافرين وتدفير سيئات المتقين وإصلاح البالك أرمك الله صلى الله عليه وسلم وهذا قال لحين الكودين البري. ذلك المتقين فإيمانك يا عملك الصالح لا لهل ان سي ايكودا لاقاف اختاروا الباطل على الحق باذ منك كفرني شركني حق يكتب دوكتي يكتبك توحيد كي ايمانك وحو سنبدي الله اللي كتبك حتى يا باضر في بعضك دوكتي فاسكو دعي ساسا كنت الى روحي والذين قد تعاملوا حقر هم الحق حق فاح من رجل قال كهاذا ما حاكم وان كان يدد قول لا اله توفيق سي عكاني وآكيان تنصيو وحا كان ايختاروا حق على البعض حقية دورتين بعضكية معامة توحيدك يسو مغي دورتين داعه الله دورتين شركك بالعلى يفسقك أي معامة إلا هو إلي كذلك أي مثل ذلك البعيان عبدين تصوك لما عبدينها قمة مثل ذلك البعيان كذلك عبدين تصوك لأ وإلى هاي عدية يلو بريقا لدينت ايه بريق قصارة عدين تاسوكلا يضرب الله إلهي و عدين على الناس دادك أنساء لهم تصالي لكم مثليال تصالي وقاعدون ما هم مثلي اللي بمثلي وعلى الواق تصالي لما تصالي قاعدت يمثل وي قال تعالى له الحين الذين دادك كفروا الجاروي بآيات الله طقي كارين كجييداي عنس منك قال الله والله هو لم يحمل عملكم اله عمل كلواد بريي وحبل مرن اوبيري والذي مدك عامر حق تر للقروب دوري وسيقد حق اوبغيي وعملو سنيي اصل حق عماشه وانا يكسر احضها اله كعب بعيوه امر يسوي و عامروا صدقاراً أبوناً لدينا الدين كلمزينة بسودة على محمد النبي دي محمد كوركيسة وهو الدين كأسوال حق وحق وإياه من ربهم حق الرجل والحال وكأخاضي كفرق إلا هو كأسطري عنهم حقودة سيئات حنيا الكودي وأصلح إلا هو نهامات يبارهم حقودة أي أصلح شأنهم في الدنيا بتوفيقهم للصبر السحادة وأصلح شأنهم في الآخرة بأن يورثهم معين الأبدي ذلك المذكور كاس لصوشي أموها وحل صوشي من إضلال أعمال الكافرين والتكفير سيئات المتقين وإصلاح البالهم ذلك أعلم كاس لصوشي فابته وقصه ماذا قد حي. بأن الذين ذاتك كفروا قالوا اتبعوا واحد رائعين البعض لبعض لك وأن الذين ذاتك آمنوا حقا هويينه اتبعوا واحد رائعين الحق حق من ربهم حق ربهم يضحوا لك هذا يحقوا كذلك عدين تاسوك لا يلتهم الله الله وعدينا للناس ذاتك انت لهم تسالي للكون قال تعالى إلى فبربر رقابي قرأها كالجراعا حتى إذا أفقنتموا مركب غالب حركة جدا فشدوا أبكي الوفاق حركة أبكي حريضا فإما مننا فإما تمنون إن أتجل ذي سطان مننا جل بعد من بعد الأسر مركب قفالتان كالجراعب وإما فداعا وإما تفدون إن الفورتان فداعا فرشور حتى تضع الحرب Hey, Feshutu Wasana Hariku a key, Hatatabah Al-Harbu, a bagalko e ked the chuzara, fi ولاو يشاء الله الله هذ دولا لنتصره وغرغار صرها وكارسرها منهم قالوا دقال ما امره ولكن اي ولكن امركم بتطاله لكن الالهي دقال كود ان الامر ليبلوها سي انه امتحان بعضكم قبل من كمفه ببعض من في سبيل الله كتكل فلين دل الله ما يؤ اعمالهم اعمال الكره كنتو سينا إلى الشنط ويوصلحوا واني هجاجين بارهم حالكوزة ويوطقلوا ألو مهدرين الشنط الشنط الرفحة الشنط الله غارنسي ييلوه ألو الشنط الشوحدة بأه يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ضَكَّ أَامَنُوا حَمَّرْهُمَا إِيَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهِ اللَّهَ ضَكُوا جِرْجَارْتَهِ يَنْصُرْكُمْ وَإِلِينَ جِرْجَارَهِ وَيُصَبِتْ وَعَنَصُبَى أَقْدَامَكُمْ حَجِيهِنَّ حيند القتال مَا كَدَقَالْكَ اللَّي شَوْقُوا أَكْتِيسَةِ وَالَّذِينَ ضَكَّ كَفَرُّوا فطائسو وهلاك سنه تحسن هلاك ايها الهلك سنه هلاك والله ام قالوا اسونا وابطل الله الولدين اعملهم عمليا الكره ذلك الذي يكون كاس وصو شيغي امنه تاس واتبلى ان هلاك اليهاك سنه عملكم اللبوريين ثابتون وكونوا اسونا بالانهم قالوا كره من الابصاد ما ذلك انزل الله الله فاحبط الا ويروري احملهم عمليا الكره إله هو لنا سبحانه وتعالى دين كان اوو تولا غلا وقت فاستو او ادون كو باهن لي دينان ان اوو عبديو مصارح سبحانه وتعالى إلا دوينو إلاغاكا في سبيل الله او آياتان كو امرات التي وحا اچيفني او اچي ابن الفيريا وردالدا الله كو اكلمن اي حتى اقول له شي جمر كان ماشي قال له غادي فنان قال كان مس نمر قال له لو غادي دفت حتى كلمه بلفيري اياب ما انت اسكتس هذا حقهم هذا دقالك أحد أحد يتعالج أن النظر كان لها الشهر ويبع متكاملها الشهر وسنسوقعين أماؤه الطرق من نافه فتح لي وليس هذا السياسي رابط في لي دقالك أفر قف أم الشنقف ومعماله الخناصين هو الشيش قد تقان قد يسوقك لأن دقالك أحبوك كيف تدني أنت صحيح كيف تدني لكن كوني الشمب قال إن أنت ستوتك سيدا أنت إن داي تسوتك سيدا كلي عادة بحجي سيئات هل شيء كيف تدني لأن دقالك aya la adoo bagal u yimid oo ka soo horjeeda ku tagina gudden ee calaamuhu مضحك وظنها مضحك انت صار مضحك حق اف ما حنمرت اصلا فاذا لقيتم مرقد مركات لكل انت الذين كفروا الدار فضرب بر رقاب قره قره حتى اذا اسقمتمو مركات حركه جناب حيرتوا حركه المطر حيرتي الاشيلي او بريدي اما كرسي ولا شيلي ولا لو شو دي له دار تغو دادم وحلوله جيدا صافو غران ايغان ماركا اخغبا معناها مركا ضعيف تمام او يتكداك جده مركا القفاق بلاك تا قال كيو حد ارتي توغا دا خفد قالو عرفتو وحتى حركه حده قرطه لوغو غفان اسنا وافكنه ماركا قال دا قال كيو حد ارجو قف ما لا مخيره اي ولد دي لا كار سبحانه حتى اذا افقنتموه مركا حركتنا او عف عطم انا هب في روان طقطقاد ويو يسد كو اكي او صاحه هرجع كحره ربا مركز كدبه وحلهره مركز زمان اول غرغرويو اميت اراري يميت غرغروي اي نقدان مركز حم حابس الخمان مركز ندان اماطو غمره الى حرج يروح عليا يا حرج ابك ارجع للسجيره الى وحده تشد كحره او تشد اكي او صاقه هرجع كحره ربا كد الى وحو العدويه قالوا ما كان لا سوقطو سيدي لييري لها الى وحو سبحانه فاما من نن فاما تمونونا ان الله لا با الشيطان منن قال الله ايسي بعد بعد الاصري طفات كد رب مركز سوقره ثاني حاينين بما على طرط على وجهه رد بيرقيا رد ماو اسلامه تكلم يا محمد الصور خمي صواحه كد صوفيرا سيدي ما طاب مسوق ها حارقة تكتش باقو بنام باقو بنام سواء ميت تيدي فإما فا تمنورا إنه غلاب السطن منن غلاب الس وإما, وإما تفدورا إنه تفرطان في دار بحق الله كهو بنام ملحفراشا إنه غلابتان ملحفراشا ملح وحين لقو كرتا محابي سبي مسلمين تلقى إطلقاء غلاب وقى السطن يكون وحين لقو كرتا مال إنه قو غلابتان لا لا سيد المحاديث هي بغت المالة والغغة ساس ويليل كتا حبيل محبوس لقاء هل ستنا يكون بدلاك كتا سيدين تنمى الواسنين ثمامة المؤساة حديثك البخارج فيه وقوة هنلمرح ولا ساقبت تيك بسك الوحيد ما بقى صلى الله عليه وسلم هالشي سيؤصل للسنفاة وك يا عاما بقى سيد ما عندك هيا ثمامة هيا ثمامة هيا ثمامة بركاسيني خيراً هيا إن تقتل تقتل ذا دمي وإن طنم على الشاكل واحد بلاياني ما هيصد دادي ديشو أما دا قوات دي رجعان كو بيقل لها أوهلاجاً هدى إغنبها هدادي من أبال بدا كانت فيه ديست ونكو أبال بدا وإن قلت تريدو مالا فسن تقدر ماشي هدادي مدح فراشاً أبتال انت فتش يا قول بصينا لكتي كان مجبصوا لاقوا مالك لا بمر ومر حشيش وطلص مالك لا رمي شي يا يا صمام ما عندك انتي كدي اه صدق مالك صدق هذا ولاد حركه تشال فيري بنو اذا ولو دلقنا وقت ودرنا خارج كتر ويقول الله نعصا بسان تصدق تمام في سيدي السلام لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله والسلام مركا هذا ربطان قالك حركه تجلس سيدي هذا ربطان محابس الى انك استكبت بش هذا ربطان غن فيكوا قط والله ايات قام الشيخ صدق وكان بنان فقدراتاً على سوقت لما نبقى ابن ابن معي لما نبقى صلى الله عليه وسلم سيكون سيكون سيكون عبادت ومن ارتارك اسكسارك نبقى ابن الحارف لما نبقى ابن حالك ماذا فقدت أفر وحاد بنا بر بمبئين عظوما لك تاس تاسه ابن المنح قولك راجع أكثر علماء مرين امام شافعين قل مرين وقولك اسه أفر تاسه امام كان له انه اسكي سيد باين قاد ان وحلو بدش الى لا يوح ان اظم لا قبل ابو عيف سبح عليه عليه والله ونص وحانه وانه سودجي فقتوا المشركين حيث وجدتمو وخذوهم واحصروهم <تصفيق> لكن سيديده بقاعدة وين تابتتا آيات القرآن نحن لكم شيئا يده ومنسوق لما يرى إلا قضا حز الدليل كاعد عدر وعبين الله عن نسخ وما نقول بقنا اسم الديدين مركا قولك الراجحة وقولك أي تمور تمرين وأنا قولك إمام شافعي أمري رحمه الله قال تعالى إلى رب حتى تضع الحرب حتى تضع حتى نوعي حقاية أطهي في شد الوفاقة حارب كؤتكين يقولك في حرائبان حتى تضع الحرب بقالتوا إلى الكبتة تجد أوزارها وليس يا الكبتة قولوا حتى يضع أهل الحرب الصلاحة فيمسكوا عن الحرب إلى عدالهم كتبقان أي وعوين دقالك الكبتة يهوى آياتك فرهة بلان إيطوسة يجيهاد كنو سقنا إلى قيام السعى وحايا الحافظة في روح الله مطي آياتك إلهي قولك إسأيله أوري وقاتلهم حتى الله تكون فتنتهم ويكون الدين لله لابدك علمنا قالنا دينك علىك يا أصول ناري إن شاهد أصبه قفصره حتى تضع الحرب أرزالها معنى صنوة فقه وحافظ قفصره حتى ينزل عصبه مريم إلى نبي الله عيسى وصوله قاله لك شهد وقاله لحافظه وحافظه كيف هي المشاهد؟ إنه قاتل حديثة مبي محمد صلى الله عليه وسلم قول مبي محمد صلى الله عليه وسلم لا تزار ضائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يقاتل آخرهم حد خاصه مي بينكامي دك تسولن ما يقيناي صبرييا حقر قسبي الى قرب دميه دجال دغلم ورسالته في الصور والحديث كان الساي امام احمدي ورياه ما بين الصوض وصل الله عليه وسلم مين من فائض مركه الرسول الله فردي حركه كتر وسيده حبكينا الحرب وزارها اه دغال وقول طلاب دقال مكتوب عليه مركا سا نبيع الان شاء الله في الطاب ما يدقال هدر كوي هدر كوي لا تزال ضعيفه من امه ظاهرين على الحق يذيقوا غروب اقوام فيقاتلونه ويرزقهم الله منهم حتى ياتي امر الله على باركه نبي الله عليه الصلاه ما يدقال هدر كوي ان اي صهير ان وقتك اتكسر يا رحق كل سويه ده راح الى يكونوا ظالمين يجاروا قوا سي لا دغلميا مركاس الى هي ما دو معناها ما بي انسان اسود دو قيم اسود وهو ما بي حتى تضع الحظ واضع ذلك وقامت الامر فيه قال ارنتي سدبرت اي تكون كي ذلك اصباح ولو شاء الله الله دوري لها لن تصلوا ويقول صلى الله عليه وسلم ويقول سبحانه وتعالى ماكونا أمر يجيهادك إلهي عين العبن الله الله يقدقوا امتحان أقول لكم أولا أصلاح عبنك قال الله أيسال الله دك الله أقول الله إنه باباكش لكن وامتحانا نقنا إلهي العلم سبحانه ورغم شاء الله الله حدود دول لها لم تصلوا لها سلوك أرسلها منهم قال الله وركن أي وركن أمركم بيطاله إلهي والله إلهي وركنهم هكذا قال الله ليبلوه ليبلوه إله إلهي امتحان الدراب بعدكم جاءتكم ببعضهم قالوا تقلع إلهي وزكوكي الامتحان قال له أنديك ووحي آية دات الله ومدتوا إلى آفتكم أم أن تبقلوا الجنة ولا يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين موعدوا ما لدينا هذا الشميل يسكب جديده هذا هو مانتحاني أعلم أنه يسعني أداني بذلك الجهاز يقارده الذي جهاز الصفراء يقوم بالماء هل ما لدينا الى وجود سبحانه والذين بكى قتلوا في سبيل الله تبكى على وجود دري فلن يضل إلهيه مما أعمالهم عمليات كودة عمليات كودة إلهي الله منه معداما تهابكى نفط القوة إليه إلهي هو إنه ونوش إليه نفط واحد من وجود دري وآخر الآن شريس إنه ونوش إليه شناء ونصينا إراد حين ولدين ضق قتلو درا ولا الله لكن المساله مهمه محمد الامين الشطي دي لماكم مريئات ووقي في سبيل الله في سبيل الله وان الا ما ان لكن ضكه جنده لو بالا قاده وكم واه الله لما لتقولوا كلمه الله هي العليا وجيت ومدلالة وجيت ومدلالة وجيت ومدلالة وجيت وو ترهيب كفرنا هذا الكونفيديا كو الشركه وها بابا كتابك على الكفر هذا بابا حدود الحل اوه الى اله سبحانه وتعالى شاكل امضى له حكم كفرك كو يد احمانته ونقصان نقبه مقصود كان ليير واي نص ابو هوهين نفس فيسرائيل اصدق بطاقه سبم نفس فيسرائيل كبطاقه اذا هذه يتريك اسمو بقال اودت وهو الفنان ترسو كف جاب ماركو ساسو ما قواه الى اهل المصريين السويني لكن هضيع على السد وهو صفوتو سنين دي قال له امبا قال حقوق اللي بيعه اي صراط بيعه اي سكه بيعه اي حقوقه بيعه الله غيره اي شرك كو سغي اي ديكم مصري كان وصل بيها العفو اي فيسبق الفنان وعلى المقرور وقفت السر وعلى المقرور وعلى المقرور يدرى كائرة يبتسكيه للمان وكوّلنا تستهل طاقة عن ظاهرة وعلى المقرور سأصل لسنا على كذلك إلى وعين سبحانه والذين ضدقوا قوتلوا لله فيسا لله يتكى أن يقول الله فلا يدل إلى هذه الممامة أعموه العملية الكودة إلى, الى هلمبورين يوأحفت لنا سيهديه ألو يكن ترسين إلى المشنة الكهنة ويسرقوا ويحياتين بالهم حيث في الدنيا والآقرة الدون توفيقوا سينا آقرة نتجين ويقول الله نتجين التجنة التجنة التجنة عرفها لا بقبضنا نتجل المستعنف عرفها تجنة ونكر السيواء بري لهم شهدت تجنة ويقاني برغة الكريمة قد تشهيدك ويقب تستوى عالي آقرة لك لك تجنة برغة كذلك سوبستيس على التاج حتى قف ما بيعترف غور يا الدينك انت جراتي وقتها قوم له له الله كره سير سوبستيس على واحد ما بينقصوا وهي اول دجراتي بتاعك بس قلت له قال اعرفها لو معنى لغات عرفها قط وينقيهم الله وجلنا ان شنه تنذر ارفع شنه حال عبدي الله وضا كانه جماعه العدلي ادوك برك جوغي ان تنذر وباء فصاروا الغرا صفار صلوغرا عقيده رسلوغرا برك ايشو يروغي ص شكاسته شنه يكو سو يروغي الله قتل ماي اقل جلنا تحيف الدوكه يا ايها الذين قد كانوا امنوا حقا إن تنصروا الله الله حدود جرغالتان أي إن تنصروا دينه ورسوله حداد إله الدين كيسي يا رسول كيسي الله وإليه جرغالة على أدوكم منك يا جرغالة ويثبت الله وصغى أقدامكم عليهن أي عند القطار دقال كأكتن سبقت أدود الله كلام سبحانه وتعالى آية مركوا شرحة الإمام الحافظ من عمد بن علي الكيكة القصة قولوا يلي دليل على أن من استشعر التقوى في مقاسده وأخلص النية لله في أعماله لم يسلمه الله إلى أدوه ولم يعله عليه وكان الضفر له على مما وقف قف كستئدوني إلى حين النصر بيساسي عدل ديس وكذلك الجائس وطريقة وإنه المرأة وهي آيات دعنا التوسع إنه يقدرين لأبنى أي أطهر قف كأنك أبصد قلوبتك كبريم قف كأنك أبصد رب أبصدك أنك أبصدني يا عربيس نيديس وحكا دو إساء قادنا هدو تبكنا دو صدقات بحينا دو السومة هدو جهادة هدو الدين أطرق هدو الدين ديساء هدو أذكرتنا أنا القصد يا فيلاكو الله الى لم يسلمه الله الى وكان الظفر حرام منا وهم اذا كسرت يذل اذا علب على اد اد. اد اي اي ود ادركوا في هذا الله الغرغره ينتصرون ترى هي الطريقه قال تعالى الى روح يريد يا ايها الذين ذكر امر حصر والذين تذكر كفروا قلبي ففتحا فتحصوا فتحصوا وهاتسني تحسن هلات سلف للهلاك سني هلات يا سبحان الله دار اصول ماضي وعبد الله الهي نوال الروي واد بري اعمل اعمال يا حق الظاهر فوالك وراد ارض حنينك بالوالدين صدقاتك وحاسبك اهد الى الله وترى قديم ذلك كان صلى الله عليه وسلم ومن التعص والإضلال هلالك أي هلالك سمير إنه مريد تعمل كله إليه هذه مريد ثابت وقصت بأنه قال كري هو وحين نعين ما دينكي أنزر الله ألي سودكي قاله وحيني أبني دينك إلي سودكي دينك ألي سودكي وقفتكم إنهم أبعنا الله قال قف تصور من عاره دينك الا سوبجي وغان قالك مني اي كان مسافر ا عمل كون والله بالعمل تغفر ان الله غفو عمل كون المحل يرضي دينك على نيه قف حال عرفو دينك كما بدون على ورق هل ايات سبعى بدون عاق او لوقت حظن وقلبه كماي قعنت تو من الجوينه واو تشكينا ا سوار الله يرضي يا غان استاف على وتر واو تشكينا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 حتى اضاء ازكمتم ما قد حرقت جدارهم ما قد قيفنهم فشنت اقري الوفاق حرك عبد الله في فإما من من فإما تمنون إن أتقلب إسطاله سكسي من من قلب إسطاله بعد داعة الأسر قفالك كقبال وإن في داعة وإن تفدون إن أتفرشك قادلت في داعة فرش حتى تتبع الحرب بقال قلت إذا كانت تجليد أوزارها قلت إسطاله كيف ذلك الأمر أي الأمر في قالت أبريد ذلك وصف ولو يشاء الله الله يدود الله لها لم تسرق و يجرسلها و أرسلها منهم قالوا ولكن, ولكن أمركم بيطالهم إلهي إبقال كونه إن الأمرين جهاتكم و شرحي كبقين ليبلو سيغوه امتحانه بعدكم قبلكم ببعض الغبالككالي و الذي نبتك قتلوا في سبي الله جدك على اللي قل فالذي <سؤال> لله الله نبي ما اعماله على الغور او ارهب عمل اي عملك الله وهو حسبينا سييهديه الله وكنت سرا الى الجنات غور يقول اسكت تجيا ويصلح الله هيجينه با لهم حالك الغور ادونك توفيق سينا اخرنا تشامو سينا ويدخلهم ان يجلينه الجنه الجنه Arafaha shanada s Allah Garesiobai, Lambda Al Chanaha. Andas say A-Rafaha, Shanadas Allah wa u eddy, Lam في الدوية ديبكي تشوين ويحده ما كاسب السوحي لهم أوصى الشخصين يا أيها الذين أطدتك آمنوا حقاكم إليهم انتنصروا لها الله هددو جرگارتا أي افتق انتنصروا دينه ورسوله دين كيسي يا رسول كيسي هددو جرگارتا بأنفسكم وأموالكم وأصيناتكم نفسي هددو جرگارتا مالكي هددو جرگارتا عرب أقدامكم عليهم والذين بذكر كفروا قالوا لي فتعسن فتعسوا هلاك سنين تعسن هلاك سن هلاكوا اللهم سمنادي وأبضلوا اللهم لي أعمالهم عمليا الكودة ذلك قاس لصوشيغي من التعسي والإضلال هلاكوا يلوميتا إلا اللهم سمنادي هلاكوا يلوميتا لصوشيغي ثابتهم هو كل سمنادي بأنهم قالوا من كي من النحا ما الدين كي الله الله سودجي أو فاحبادا ألا أنك واد بوري أعمالهم عن اليال قال <تصفيق> تعالى يا روحييي أفرق يصير مئي سوسعا في الأرض دولك كركيس مئي سنقصعا فينظر مئي سنفيري كيف صدق كان أهاتي عاقبة الذين دفعوا للطول من قبل أن يقته الرئي دمر الله الله أبابييي عليه كركوده وللكافرين قالنا وحا أسونا ذي أمثالها القبضاس متلا أمثالها القبضاس هو الله دالي كالبكور كان لساو شغي أني مصر في فريق إيماني بيه أنه يجب كان لساو شغي ثابتكم سبحانه بأن الله الله مولى الذين بكي قرقائروا ذلك أمنوا حقرهم وعن الكافرين قالنا لا مولى قرقائر وهو أيضا يسمى السنة إن الله الله يتقن وقرنا الذين ضدك أمنوا حقرهم وعملوا السماية الصالحات عنها شوناكسا شنات بير جيبري برعا ستجري أيق القريس من تحته السيدة الأنهار وليها والذين كفروا قرقوا Ja ta wa wahra, wa sa ajan ja vaatamarajan edunke, ja kui kuluna, urajaan, kene tekuluna, anu, wa on ayam urajaan, urajaan, ما مكان نقاشتك ونار وماركو موضع مكان نقاشه وي مكان نقاشه صلى الله على الرسولنا وكاين امبارا انت وكاين امبارا او من قريه من اهل قريه قريه ايركي قريه باصويه ايوه اشدك عذاب بلا قوه حجه قوه من قريه طيكا قريه باصوبر وماكهه الله في قريتك اخرتك اخرتك قصابح وقصص أن أحلقناهم الهلاقنات فلا مصيرا من أجدارا وهو قوة الهلاقنات وصنعا قال تعالى إلى الحبيل أثناء يصيرون مئيسا وصعا أو ونبيك بيننا كالأرض كالكوركي سميسا قسعا وحاق سمينا إلى وحا لديئا إيهوهي وضع أي قسعا ما ويسا ويديئه التطمع إن رسول البيني الحق لدى الله وحا لديئا افاد يسير ميسا سبحانه لله في الارض لوكركيس فينضم ميسن فيرين كيف ساوى كان مغطي عاقبت بلدينا بك اربت ولم قبل اي كوني الرسول شبيريه او حق لا دغلمي الله الله هو بابي عليه وما بيو حق ديري رسول شبيريه الله حقوة طاقة من خلال أو الش處 حقوة طاقة من خلال ، Надо partido يمكنك إنجلي رب ل أ길 خالق كُوة دنبي حيث tradition علىقيد من شبح هذا الفاغ ذلك المطر ذلك المطر think من نصرة من نصرة في غضل ف... بالإيمان بالله فلا نريد إلى غضل النجاح 2018 فلا question من وقضبتنا اقدامه يسود دين محاده العاصميت يوي تميرنا على فريق الكفر يا ان بعض من فريق الغالبه ذلك المذكور كان لا سو شغي ثابت وخص سماه قرطع بان الله الله مولى النبيه ما كجداروده انه امر حق فيما لا نؤ وحكينا يا الله و الله قالوا يا إنتا الراعدي يا جرب كدأ إنا البابان يا أتباه دو أي بدنا هذا وحيطاها الله وقرقه يا أبياد يا إنتا الراعدي لكن قاله وقرقه ما هيستان ثم حكينا برو أبا إنتباه يا أبياد ويا يا أتباه هل ترادل ما علمت إيقع حقا مسلمين تنظرناكم قارئ تضرعك السحابين للدريق. غاردا نينتي هو غاجين هي من سوو سلامة ابو سفيان يوم انا انتس ايويره وي ركرت والله برقط بلطب الله لك ما يسؤك اه ما بينه سي تحدو الهي الهي وباقي يا لي وحق مرغك غلي يا حق مرغك قا درج يا ايل يا الهي رره وي من الذي حدث يوم بيوم, بيوم يوم بيوم بدأ رمضان تمارين تبداوا بكالتا والحرب سيجار بالغلو واستنبهي مالمبا مبالي تسوي راي كبيره هدا بدل الحضور الثانيه لو ما انت ما حينه كديري اه ما انت انا نبغى نمركبه فيلدي اه دغاو ما بيسي مركاس ويلي واحد اكيد دولتان راك سلاح لو غوغوي اتوقع بعضهم اش يسلمين كفر الايمان خلاص اه صحاراتي مركله ديري عدعاي وتجتريه markaashii ruuhaad arki doontaan dad la gooyay lam amur biha wa lam tasumil waxay le ma amri le u gaaday hayra taariikhii waxbay qorri dilal soo warsadon amad ma amri le u gaaday ma amri le ku yiri waxa oo ka xasarahay gooyay wa بركاسوي اعلهمن او ايلهمن الىه كهوبدا قرطحنخه ما بيدا مكاسي ما تشويط ما كانا ولا تشويني الله بركاسو حتراد الله اعلى واجل الله كسريك في ما قرطاضي قصبه كرره حي معنى ولا عزلك oo sofiana ay rabtaa in ay u direeyo examaysana idinkoo inso mahaysan taa waani ka aqaanaysaa examaydii marka asan qadib ma u jawaftay kasee xamiraahna gaasii Okei, ma olen õige. Ma olen õige. Ma olen õige. Ma olen ثم ما قبيرهن وحجرينه بارها صوتك اي من تحتها من تحت اشكالها وقصورها جيرهنا هي قريهنا هوستول انهر و يلحق القرى والمدينه وتشرود داره يتقم تطون الله حيثيا في الدنيا ويأكلون وحريه كما تأكل الامهام صبا او هبنا خلك عندي لوكلو شيكا جعربه امبغودو يمرغودو وقالو صوتي فرجودو ني درشيا وحون وحاد وحده لكن مومنك وحو لا ينصو درا يعني بابا كنسو وكابغري على اوكلم السيت همبي تاتي يجب المدوير المؤمن يأكل فيه مئين واحد قلت المؤمن كالحال من دعوة كلها والكافر يأكل في صفعة أمعه قال هناك الضرم من دعوة أولا ما انترى وأولا ما انترى وانتفق هذا قال الوحيد سبحانه والنار مصور مكان النقاشي مكان النقاشي صلى الله عليه وسلم قال لأسر ناطي. وكاين انبرط او من قريه من اهل قريه قريه الدجناء قريه راسه هي اشد في يعني اشد عرف برا من قريه طقه ما بغى صبها قريه لا كرو بره مجالوي مجارده اتخذ من مجارده لعماتك المكرمه على وقت مغالدي اخرجت ما دارول كتقوقبر ان اهلنا هربو الى مكان وصول بيريه او حق دي حيث غير ايما فلاما سير من بوكير جارا الله وما سمعك وانا هرك وغو دي ادك يا وحيد لو غوديني غير ما كويما غود دي ادك اولا يا كوي كتقوقبر ابرك 200 مرات وهرقني اد بدادين المهري محدش غير غصوته مو قال بالله صوشو مقبيريدي على التحرير والحيير أفلام يصيروا ميجيساً صعاً قالوا في الأرض دولك كوركيساً ميجيساً فصعاً أوفا ينظروا ميجيساً فيري كيف حصله بيكان آهاتي عاقبة الذين الذين دفك عربتوا له من قبلهم أيها كهرية دمر الله الله وابا بيئي عليهم قالوا وللكافرين قالوا دمرنا واحد الصنادي أمثال ها عقوبة الأسكاة والله منطقة ذلك المتكوه كاس لصوشي او من نصر فريق الإيمان بالله وقالتنا عن فريق أولهم يقالتنا وتثبيتنا ايه سجدنا عن سجدنا أقدامهم عبوهود ايه وتدميرنا على فريق القفل إيّا بابد إنتي نعان فريق الدارة بابد إينا ذلك المدكو كاسل صوشيلي ثابت وقوكو سبنادي بأن الله الله مولى المدينة ددكي قرقاره لإنو يه آمنوا حقر هنا وعمل كافرين الدارة له المولى قرقاره وهو أي غير صرور الله الله يدكي هو قرينه المدينة ددك آمنوا حقر هنا الصالحات أحنا شوناك سنة سنة شعنات البير جيدة يقول قليلا من تحت الهوستير الانهار وذيان والذين الذين كفروا قالوا لي يتمطعون الدون كوارا حيصانيا ويأكلون وارعونيا كما تأكل الأنعام سيدحوروه وحؤننا ومارو النارت مسوى مكان نجاشوه مكان نجاشوه صلى الله عليه وسلم وكأيين انبغا او من قرية من أهل قرية قرية الكيد اه قال يا وصيه اليه اشد ارا بقوه حجه من قريه طيكا ماجد سبحان قريه ماكا هضبت الله في قريه هذا اخرجت فتصاد في بيت اهلكناهم هراجم فلان ناصره بكر غار و هو وصلنان قال هن هلكني والله سبحانه وتعالى اللهم صلى الله عليه وسلم على بارك عليه